رقم أربعة. عندما يكون الطقس ممطرًا على الطرقات، يمكنني الجوالان بسرعة أقصاها ألف خمسين كيلومتر في الساعة. ب سبعين كيلومتر في الساعة. جيم تسعين كيلومتر في الساعة. أعيد. عندما يكون الطقس ممطرًا على الطرقات، يمكنني الجوالان بسرعة أقصاها.